القائد صلى الله عليه وسلم يخترق الحصار بالقوة انتقل يهود النظير نحو خيبر فازداد الخطر على الدولة الإسلامية حيث مثلوا نقطة انطلاق للمؤامرات في الشمال بينما تتآمر قريش وبقية الوثنيين في الجهات الأخرى حصار خانق سيتمادى إن لم تتحرك الدولة الإسلامية قرر القائد صلى الله عليه وسلم فك هذا الحصار وذلك بإنهاك قريش اقتصادية وإرباك تجارتها للشام عن طريق الساحل نادى أمين أمته أبا عبيدة وأمره على سرية من ثلاثمائة فارس لمسح الشريط الساحلي فانطلقوا سالكين طريقا شاقا أرهقهم وأوشك زادهم معه على النفاد شعر الأمير بخطورة الوضع فنادى جنده وأمرهم بجمع ما تبقى معهم من تمر كي يشرف بنفسه على توزيعه انطلق كل فارس إلى راحلته وأخذ تمره ثم عاد يحمله نحو أبي عبيدة الذي أعد المزاود لها توافر لدى أبي عبيدة مزودان كبيران فبدأ يوزع منهما بالتساوي كل يوم لكن الطريق شاحبة بلا حياة أو محطات يتزودون منها بدأ التمر ينفد حتى فرغ أحد المزودين فتأمل أبو عبيدة المزود المتبقي وتأمل بطون أصحابه فشعر بالألم والضطر يوما لأن يعطي تمرة واحدة لكل جندي يمصها البعض كطفل صغير تساءل بعضهم عن جدوى تمرة لرجل في سفر شاق. بحثوا وبحثوا فلم يجدوا سوى نبات يقال له الخبط هوت عصيهم وأقواسهم على شجيراته شبه اليابسة يضربونها يبلها الرجل بالماء فيأكلها أو يطحنها ثم يسفها ويشرب عليها الماء معاناة لم يخففها جمال البحر وروعة ساحلة معاناة جعلت البعض يسميه جيش الخبط رق زعيم الخزرج سعد بن عبادة لإخوته وهو الذي تبرع بالكثير من الإبل لهذا الجيش تبرع دفاعا عن دينه ووطنه فقرر التصرف على الطريقة الأنصارية نادى ابنه قيسا وطلب منه نحر ثلاث من الإبل فلب الولد الكريم طلب والده الكريم وتم تقطيع اللحم وطهيه فشبع الصحابة بعد شظف أحرق أجوافهم وكلما جاعوا كرر سعد فعله كرره مرتين ثلاث مرات ولما أراد تكراره للمرة الرابعة نادى ابنه لينحر قال ابنه قيس نهيت امتثل سعد فأبو عبيدة يخشى أن يتلف هذا الكريم رواحل الجيش واصل الجيش مسيره وفجأة ارتفعت أمامهم صخرة ضخمة سوداء تلمع على الشاطئ اقتربوا منها فإذا بها موت ينبض بالحياة